اكتب الشعر وارثي في كلامي مجاهد والك في وفي الشعر صقر الجزيرة حق لك حق لك يا رافيق الدرب هذه عوايد أني أرثي في شعري ودمعي غزيرة فقدمت لك على نفس المحب كم تكابد يا مجاهد تارى فقدك بكاء كل ديره ليت حرب بسعفك يا مجاهد وحامد لكن الله قدر <سؤال> خيرة الله خيرة, خيرة الله خيرا <سؤال> <دعي> الله وسأل يوم راكع وساجد يسكن في, في جناته بين الورود الخاضر اغفل الذنب يا ربي لعبد وزاهد في سبيلك <سؤال> راخص نفسه وصل <سؤال> <سؤال> <سؤال> مسيرا <تراجع> يوم بايع وعهد هكذا سير تهذلق وتهخير سير احجري زغريدي سعواني زغفي مجاهد حق لك تفراحي مش بلي فرحة كبيرة حق لك تفراحي فرحة كبيرة حرب في وجه العدو كان صامت ما بخلشي على خصمه بصرف الداخرة تسقي الخصم كاس الدلي يلقى تسقي الخاص فاسد اللي يلقى ماصرة خبت يا ذي تبا تصبح حماية لزايد اعتبر بالذي قبلك, قبلك, قبلك ويكفي حذيرا اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيرا اقتب الشعر والثي في كلامي مجاهد واذكرا في قواب شعر صقر الجزيرة حق لك, لك حق لك يا رافي قدر هذه عوايد أني أرثي في شعري ودمعي غزيرة فقدمت لك على نفس المحب كامتك كابت يا مجاهد تارى فقدك بكاء كل ديره ليت بوحر بسعفك يا مجاهد وحامد لكن الله قدر خيرة الله خيره خيرة, خيرة الله خير السنه اليوم راكع وساجد في جناته جنات بين الورود الخضر اغفر الذنب يا ربي انا عبد في سبيلك راخص نفسي وهوى يوصل مسيره لا يوم بايع ويعهد هكذا سيرت من قت خير سير أحجري زغري ديس عوالي زف حقلك تفرحي بالشبل فرحة كبيرة حقلك تفرحي بالشبل فرحة كبيرة هرب الكفر في وجه العدو كان صامت ما شي على خصمه بصرف الدخيرة تسقي الخصم كاسد دليل قام ما صير تسقي الخاص بس الدلي اللي قا ما صرا ثلاثه تبغى تصبح حمايه لا زي تعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اعتبر بالذي ويكفي حذيره قبلك ويكفي حذيره